يا يحيا خذ الكتاب بقوة 113. الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة 115. وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَزَاءَ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً